يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبروا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يساء إنه بعباده قبير مباشر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنق وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بك فيهما من داب وهو على جمعهم إذا شاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعقوا عن كثير وما أنكم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير